ذٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وأن الساعة آتية الأول وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُنَارِطْ فِيهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّغِيَ لُغِفْ فِي الدُّنْيَا يَخْذِي يُنَوِّرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَاب وَذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدٍ وَمِنَ النَّاسِ سِيمَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَوْفٌ يُرْهِبُهُ مِنَ النَّبِيِّ اِن اصَابَهُ خَائِرٌ طَمَأَنَ نَبِيّ وَاِن اصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قَلَبَ عَلَى وَجْهِ خَاسِرًا الدُّنْيَا وَال ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَمَا كان هو الضلال البعيد يتدولمن ضر اقرب من نفسي لا بي المولى ولا بئس العشير إن تِغَن الآنَ إِنَّ النَّظْر مَنْ كَانَ يَعُظُنُ أَنَّ لَنْ يَنْصُرَ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلَنْ يَمْدُدَ بِسَبَبٍ فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكي